الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أعدا إلا الله وكفى بالله عزيوًا ما كان على النبي من حرير ما فرض الله إنسى الله تلذين خلو من قبل وكان أم الله قدراً مقوى